كان الشيخ قال قديم بسم الله الرحمن الرحيم وحضور الذين ظلموا واجواذوه وَقِفُوا نَنظُرْ مَا وأقبل بعضهم على بعض يتشاء For mercy. Well, boy. inna umkan zoom E yeah. yeah. What? Why? E mm -hmm. <تصفيق> فإنهم لا <تصفيق> <تصفيق> إِنَّمَا أَلْفَوَا bell What, What the hell? Oh, uh my -huh. dan al-ilah فيم فتون لهم انهضم دي Oh Surah <Sýst> Al-Fatihah. n I'm Oh I